I don't feel I felt bad attacking the white thing. I don't want you with me. a ما حد نرحم حالي بليا بليا سبايب وإيش حريتي كل إذا عانت أنا من ظلمهم من هجرهم من جسدي ندرتها في الدنيا من أغلى من أغلى الحبايب أنا صبرت وانجت من الصبر لا تعب إلا الأسى والمشكلة ماحد نرحم حالي بليا بليا اتت في بالي اتخبا امالي الله يرحمك يا ستك سامك عاشق لكني غاني الحزن في عيني تاهت We'll